ما لكم لا تناثرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءدون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركون لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المقلصين أولا لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزثون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال قدين